بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رب جت الأرض رجاء، وبسّت جبال بسّة، هباء أم بسّة، وكنتم أزواج. 13. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة سابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليهم قابلين يقوف عليهم 118. ولحم طير مما يشتهون وحور See? Is-sidrim mahdud What well, fake it وَسُلِّطُ مِنَ Oh, yeah. فشاربون عليه من الحميم أقرا تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث انتم مذهلون وتجعلون لفضيله <تصفيق> الدكتور لفضيله الدكتور محمد يا حي ان هذا لوحق فسبح باسم ربك العظيم Maar nu